بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق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 صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله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 وَُصلُ الصَّواعقَ فَيُصيب بهَا مَ ش وَهُم يجدلونَ في الله وَهُم يجَادلونَ في اللَّهِ وَهُوشَديد المِحَ لَ دَعوَةٌ الحَّ والَّذينَ يَدعونَ مِن دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسق كفيه إلى الماء الا كباسق كفيه الى الماء يا ابن غفاو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ قُلْ, قل فَتَوَلَّيْتُم مِّن دُونِهِ أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 119. فذلك يضرب الله نمثال 110. للذين استجابوا لربهم الحسن 111. والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به 112. أولئك لهم سوء الحساب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 وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وََّذينَ صَبَرُ بَتِ غَ أَوجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلاتَ وَأَن فَقُمِمَّ وَزَقونَاهُم سََِّو وَعَانَ وَأَن فَقُمِمَّا وَزَقناَاهُم أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ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 119. ويأمر الله به أن يوصل ويفسدون, ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 110. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بالحياةِ الدُنيا وَمَا الحياةُ الدُنيا في لَاخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب مَتّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عَلَيْهِمْ لَتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هو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 124. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 125. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة نوت حل قريبا من ديرهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 وشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزل الله حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ